هليله هلي هلالك من شعر نقالك هليله هلي هلالك من شعر هذا الفرح هذا الفرح ما ينطاق قلبي يلا بعاجل يحكي تراث واحسان يا للفرح هذا الفرح هذا الفرح ما ينطاق قلبي يلا بعاجل يحكي تراث واحسان لا تنتظر في كربله والدين يم العباس في كربله والدين يم العباس قال للقلب يا وديني لانا ما مرتا قال القلب بينيا والفرح فل من شعر يا جنيار يا له الهلانه ليل صبت فرح صدقوني غير من الاحلى ليل الفرح يا هالمله <تصفيق> صبت فرح صدقوني غير من الاحلى هذا الشهر صدقني لا لا مننا والله وعلي بهذا الشهر لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ranju zaa an nabi ban الجمال شره نور القال الشمس نزلت لنا بيد يا شمعة الشمس نزلت لنا طاح الدمع بس كيف صفى الفرح على الخدين لما نزل هو نعم يا اهل المولى نحسين طاح الدمع بس كيف صفى الفرح على الخدين لما نزل هو نعم يا اهل المولى نحسين يا حزن هو هذا الحزن قول منين يا هذا الحزن الما تنقاس ما شاف حزننا ويناس والفرحه اللي شاف حزننا ويناس يا الهلال هنيناج <تصفيق> من شعر نقال اجمع الشراع والنقال الشمس نزلت بينا بدي هشمعك ويا الشمس نزلت بينا بدي هشمعك ويا شيع علاه يا ليل هاللي هلالي شيع علاه يا ليل هاللي هلالي الهوا فوق الارض تقرو حوالين المشا من المشاو الطاسه وزع حنمان هذا حوي المشا صار والنداء من المشاو الطاسه وزع حنمان هذا الهوى راد النعم ما رد دقات ترادوا صفقان حتى الفرح يا من من الشمس شمعك <متصفح> kasham'atu